يقلبون منهم من ينشي يخلق ما يشاء إن الله على كل قدير لقد يتولى فريق منهم مَن يَتَّقِ اللَّهَ لَيَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ he's الأولى Thank فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمان سِيمُوا قَوْمًا مَعْرُوفَه